وَلََ شَُ ل أأَرَينَاكَهُم فَلَ رَفْتَهُم بِسمهُم وَلََ شَ ألَ أرَناكَهُم فَلَ رَفْتَهُ بثمهُ وَلَ تَععرففًاَّهُم في حْن القَول وَلَ تَعرفَ لَهُم لَحْنِ القَول واللَّهُ يَعلممُ أَمالَكمْ والله يعلم امانكم ولن نبل ونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واخباركم ولن نبل ونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا, الرسول وشاقوا الرسول اتى ما, ما تبين لهم الهدى لن يظلم الله شيئا وسيحبط اعمالهم وشاء رسول من بعدنا تنيا لهم الهدى لن يظلموا شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم آه إن الذين كفأوا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم إن الذين كفأوا وصدوا فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يستركم اعمالكم ولن يستركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب ولهو انما الحياه الدنيا لعب ولهو وان تؤمن وتتقوا يبتكم اجوركم ولا يسالفكم اموالكم وان تهملوا وتتقوا يوقف اجوركم ولا يسالف القل انواركم ان يسالكموها فيحكم تبخلون ويخرج اضغانكم ان يسالكموها فيحكم تبخلون ويخرج اضغانكم ها انتم ها تدعون ل في سبيل الله فمنكم من يبخل ها انتم في سبيل الله فمن يبخل, يبخل فانما يبخل على نفسه ومن يَدُ الْفَقْرِ لَمَّا يَدُ الْغِنَى وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ أَمَّا الْغَنِيُّ وأنتم, وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا وإن تتولوا يستجدل قوما غيركم ثم